باب النعت النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدان العاقل ومررت بزيدين العاقل والمعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر نحو أنا وأنت والاسم العلم نحو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 أو على منصوب نصبته، أو على مخفوض خفطته، أو على مجزوم جزمته، تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد،